إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وخيل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ففاطمه بن اسلام وميكي شوياكلي عمر رضي الله تعالى عنهما ارفقا نو بيسير ما محمد صلى الله عليه وسلم افغاتي انطلق ثلاثه نفر ممن كانوا قبلكم ومسموه ابغ ابو بثات بفاشر بفاشر غيدو Barikurugendo turazi urugendo kwa kera abantu bagenda ima ugwa maguru cyange ingamia cyange ifaras barako baragenda kurugendo hatta awahumul mabitu ila ghar fadakhuluhu wasikaahan wifuza yuko baruhuka bavona umusozi ufise umwobo bose batatubinjira ku amwobo kugira ngo baruhuke hanyuma babandaje urugendo فسدت عليهم الغار نقول الله سبحانه و تعالى ارابك يا جزا هزا يبيعي ليني دو فيك مصوصي رزي براو مو مريحه جينا تلقاني زي هادي غرزه تلقاني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 كان لي أبوار شيخان كبراني، ياوي الله جنر فيسباب جيب وانجابيني. بار باربصازة، وقمت لا أخبج خبلهما أهلا ولا مالا. سنة أن جرقوها أموري ويسئكينو. نتان غو زباب جيب وانج. أممغوري أبانا أباكوزي. سنة شو براك قوات أن غو زا يكينو. ورجل جو The evil things that listen to services You said player says, shall we do my best puede not take a come until myjar pas Despiteabi tambas say fødon say declaration that I made this monster سَلاما بَمَزَ گُسِينْزِيرا بَمَزَ گُجْيَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُ قَوْمَهَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنْ نَبابا تواري گُمبَتا يوا بَگُگِرا گُبَايَنْي سَنگَ بَمَزَ گُسِينْزِيرا وَأَنْ, أغبق وأن أغبق أَهْلًا وَلَا مَالًا, أو مالا هنما Sinasha sekundu abab yura Kani sinasha sekundu Nzagwa uudumunu ikinu Ayamata mbaka abab jebi wanjabatangure kuyanu Aba nabaliku bararira Ngabima Umugore namima Aba kozi ngabima Mbaka abab jebi wanjabatangure kuyanu Ako nyonche ninda kubahan aba andi Mwamu kabwara vuga Farabithu Walqadahu alayadhi ليش أرى إبرو مجانعوا بعد أبا جيبي واجب أبجوك دباهي فاستيقضا فشربا حبوقهما أبا جيبي ما تابرانوا اللهم الله إن كنت فعلت ذلك ابتخاء وجهك نبناقز إيبي كبقاء ففرج عنا ما نحن فيه من هذه لا يستطيعون الخروج منه جاء ويلي رغرغاتو جو نيني هالكونا نومي يشورك بسوه ككوكو جغرغاتو هوني ازو قال الاخر وقامل عرفوك اللهم يوي الله إنه كانت ليا ابنة عم نارفس مشيكا انج قوضا تواج كانت تحب الناس الي وفي روايه كنت احبها اسد ما يحب الرجال النساء نامك ندعاني ومكوبغا نامك ندعاني فارادتها على نفسها ندمسى بقى تجي معنا فامتنعت مني ومكوبغا يراها حتى لممت بها سنه من السنين هاجي راللو ايغي هي انزرا اذا مبغيو أبانوسيبا كيني فجاء أثني أزكّم عشرين ومئة دينار دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها موس جندا دينار ففعلت. ومكوب كويرا يفوز مفران ذا ربيميرا حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما تعدت بين رجليها ترجل موزو يا أم بوي نام بوي شاكوكي كورا كي كوجا نردي قارت اتق الله تني الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه نام بوري همتا همتا أتجمري ashase kuvuga n'uko ubusugi kunzira itariziza atandwa wa mugabo abwiye uko kobera umuntu watsinya allah subhanahu wa ta'ala iyo allah ashase allah وهي habu الناس ilaya ndareka kukoka kukoka kukoka kukoka kukoka kukoka kukoka kukoka kukoka kukoka nana kukoka kukoka kukoka na chenda mireka watarak tu zahaba aladhi amatoitu haa na ya mafaranga na muhaenda ya muhaenda kukara ichokikoka nachongora na mafaranga ya jani arafuka wa mugabo allahumma ewe allah in kuntu fahantu thalika ptikaa awajhika tafurujanna ma nahnu fi tugusajyo dukure maryamagogo turimwe tamfarajatil famfarajatis suhara a suhara ghaira annahum la yastati'una alkhuruja minha jawo yelege ragato alikona gabo bafise uchobozgo gusuhoka ibaze rero uyu wa gatatu yali kubaje nawo yowe nigi kike twali kubira allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo وقال وقال الثالث وقال الثالث اللهم استأجرت وجراء يا الله جناني في سباكوزي نوريش وموس وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب وموس هذا ووسم داباها أما فنان يابو كيرس أمو وموس ياجي أتارس ومشهار أريقيرا amari miaka fa sammartu ajrehu hatta kathrat minhu am minhu al-amwal wa musharawiwe sinawri ahobona cenda ukoresha ubyara amatumbo menshi ngurid ngura imene izana inama nyishi imene nyishi ingami ya nyishi ina nyishi bivyekuwa mushahara wa mugabo arabuga فجاءني بعد حين فقال ها إذا إيجي كنني وأمك أمو na كميشونيك ناكريز ya كوا هاراهن ييجي زكوسجا أمشاراويه أرا جاروك هاري يا عبد الله إما الله أدي إلي أجري دعوسابجأو به أمشاراويه جنت زنجايد ما يمكثان ناركوكور يا دعند أوطام هندي ناجي قطرا أو مشاه نبأري فقلت كل ما ترى هنا كل ما ترى من اجرك ايبيس اوونانغا من الابيل يزينغام أو أو أو أو أو أو يا اوونانغاني والبقر يزينغ اوونانغاني زيوااوي والغنم يزيميني فقال الله الله لا تستهزئ بي Je na kusabio msharao msume na sizi zenga, walu kura mpirano izi nga, izi nhamu, izi gamia, izi mhemu kuzibie ni biwaaji. Fakul tu damu shura la asta azio big. Sina kwa dakusuzugora, tuare ni biwaawe, aramgira ugiyosika msharao yuawe na rukoleseche. Uvijara imivius, nikuwa kwa imiviuso mwanangu ni biwaawe tuare. Wamka barafuga, fakazahu فاستاقه فلم يترت منه شيئا ومجابهاترا ديوس انا شكرا يا موسي جيبو بسطوراكا اا زيجان زوزرا زيتوارا زيجان حاما زامين زي زانغاميا ناباكوزي بوس توجدي انا ميت قراميا اللهم الله ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه دب صديق ذكر مروم موبو تبان داني فانفرجت يبشون وموبو يا أبي يا دشا ريفار جوز بنسوكة وبان داني عباد الله الدعاء والتقرب إلى الله بسوارح الأعمال والإخلاص سبب لتفريج كل كرب ومن جساد و This is why the Lord wanted to learn more and more. If I told you that today's prayer at office, I am worthy of all I guess the truth. Had to be AMAIDnh wanita wanita, His Boyan, his boyhood excited him, that he told you all that, he ny mba isaza kaway kunze kandi naye kose kubgawe ndagusavye ikiriki bigi wallahi allah subhanahu wa ta'ala uzu musanga al-ghafurur-rahim kad uzu musanga ko yavuze wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'an yo bashimbabi wowe ntibako ubako bati bako bako batije ku دي شورى يجي سايب شوتو منو عليه بس اسابا ندام يشورا اقول ما تسمعون واستغفر الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يمان محمد صلى الله عليه وسلم رافق من يجي ش ابو هريره ان الله طيب لا يقبل الا طيبا الله نميز نابو يمرى اتدييزا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين كاد الله سبحانه وتعالى يتقس أبا إسلام بجهة يتقس إنهم فقال أرفق الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل أمنهم كل من الطيبات موجة ابن فجيزة يا حلال وعملوا صالحة مجموكرة ابن فجيزة « Inni بما تعملون alim » Jaiwe ibn Yosim au وقال d'Aviz « Waqal » الله سبحانه وتعالى يا y الذين l'aura de Allah « Ya ayywa al-lazina a'amanu »« En même temps de nemergez »« Aba Islam »« Kulu min ta'yibati wa razaqnakum »« Mujya ibn yiza vya halali »« Tu avais » Il vous dit qu'Allah Il vous dit ثم ذكر الرجل يدوير السفر إنما, إنما إمانا أهجي جفتك يا مجابو أتفك أمون أمي يراجس أرغير من الأراضي هناك إمام نووي رحمه الله يبي فزيد هناك شرح مسلم هناك مجابو يري أجي يسفاري يحيج يري أجي يري أجي يري أجي يري أجي أشعث kubera urugendo kandi tubase turaziko umuntu ari muri safari ni mafyo ko mere kwa dua umugabo ari muri safari yamuddu ila sama atangura gutera amaboko yibe aherekeza mu ya rabi ya rabi afuka ewe mana ya twe mana yanje ariko inuma imana rafuka wamatuhamu hu haramun ariko uyu mugabo injya yafungura ya haramun ومشربه حرام مْبエレ نيبिन्योnga janywa yabirondera muzire haram wamalbasuhu haram zimu sunya ya mbara yanzironga muzire haram waghudhiya bil haram mbere nuko ya rezwe akira mwana ya rezwe mu matunzo ya haram fa anna yusadabla gutemu nu ni mavu ya allah subhana wa taala kutokwa aki iraidu idua les Français se sont tirés et enfin ils peuvent être difusés publics des Français se sont tangibles Très lors de qui à Seine aquí en Bruyne du對不對 avait été habitué C'était aussi un des thames Mais il fallait que ça soit Sénégale Mais il fallait que vous voyez le pur schneller sénégalage On lui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 je na gozi chi chi chi kubwawe nda gusaba ufashe allah ka bufashe insha allah ilchi go chakabiri yo munu aje haram ni mavyi allah subhana wa taala kutokwe miraiki ibisa icho byibiye kurugo kurugo banza mu islam tuegere ko allah subhana wa taala munu aje bike ayawe na allah ya halaliji shi bi ntabo bizotuma uramba kuri isi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala adushira mu banotumva tuumva kandi tukakurekera rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi